بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله تعالى حبد قال حبد المصنف رحمه الله تعالى في رسالة في صرح حديث ما ذئبان ومنها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة فإنه من تواضع لله رفعه ومنها وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته ما يعوض الله عباده العالفين به الزاهدين فيما يثنى من المال والشرة مما يعجله الله له لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوة المعرفة والإيمان والطاعة في الباطل وهي الحياة الطيبة التي وعدها الله لمن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن وهذه الحياة الطيبة لم يذقها الملوك في الدنيا ولا أهل, الرئاس ولا أهل الرئاسات والحرص على الشرف كما قال إبراهيم بن ادهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجال دون عليه بالسيوف. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال مصنف يذكر الأسباب التي تعين على التواضع وتزهد في طلب الشرف والمنزلة. وذكر منها نظر العبد إلى ثواب المتواضعين لله في الدنيا بالرفعة في الآخرة، فإنه من تواضع لله رفعه. هذا في بيان النظر للعواقب، وأن من تواضع في الدنيا رفعه الله في الآخرة، ولأن الجزاء من جنس العمل، فمن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، من ترك الشرف والمنزلة وطلب. الجاه عوضه الله رفعة يوم القيامة ومنزلة وشرفا يوم القيامة جزاء تواضعه في الدنيا قال ومنها وليس هو في قدرة العبد يعني من الأسباب التي تعين على الزهد في الشرف والمنزلة وليس هو في قدرة العبد ولكنه من فضل الله ورحمته لكنه من ثواب الله عز وجل للعبد إذا ما أطاع الله وتواضع لله قال ما يعوض الله عباده العارفين به والزاهدين فيما يفنى من المال والشرف مما يعجله لهم في الدنيا من شرف التقوى وهيبة الخلق لهم في الظاهر ومن حلاوه المعرفة والإيمان والطاعة في الباطن هذا من فضل الله عز وجل على عباده المتقين أنه يعجل أن يعجل لهم في الدنيا من الشرف والمنزلة والجاه عند الخلق ما لم يطلبوه ولكنه يجعل هذا ثوابا لهم على طاعه الله عز وجل وهذا من فضل الله عز وجل على عباده والعبد لا ينظر اليه لكن هذا من سنن من السنن الكونيه والشرعية في من اطاع الله جعل الله عز وجل له منزله في الخلق لأنهم يحبون ويعرفون له قدرة لطاعته لله عز وجل وكذلك حلاوة المعرفة في الباطن ما يجد من حلاوة العلم والتقوى وطاعة الله عز وجل والإيمان ما يعوض الله عز وجل به عباده عن طلب الشرف الجاه والمنزله قال وهي الحياة, وهي الحياة الطيبة؟ التي وعدها الله لمن عمل صالحا الحياة الطيبة في الدنيا وهو ما يجدون من الطمانينه من شرح الصدر وكذلك الحياة الطيبة في الآخرة يوم القيامة بما يعد الله عز وجل لهم من النعيم المقيم في الجنة وهذه الحياة التي في الدنيا هي التي كان العلماء العارفون يجدونها ويجدون حلاوتها حتى قال بعضهم كما قال إبراهيم بن أدهم لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليه بالسيوف أي ما هم فيه من الراحة والطمأنينة وحلاوة الإيمان لجالدوهم على هذا بالسيوف وقال الآخر إنه لتمر بي أحوال أقول لو أن اهل الجنة في هذا النعيم إنهم لفي نعيم عظيم يجدون من حلاوة الإيمان واللذة والإنشراح شراح الصدر ما لو علم الملوك ما هم فيه من سعادة لنازعوهم في ذلك وهذا مما يدل على ما يعوض الله عز وجل به عباده من الطمأنينة وإنشراح الصدر إذا ما استقاموا على طاعة الله عز وجل ومن رزقه الله ذلك استغل به عن طلب الشرف الزائل والرياسة الفانيه قال الله تعالى ولباس التقوى ذلك خير ومن رزقه الله ذلك من رزقه الدين والإيمان وحلاوة الإيمان فإن فإنه يستغل به عن طلب الشرف والجاه والمنزلة لأن النفوس معلقة بمقاصد. فإذا كان هذا هو همه ومقصده طاعه الله شغله ذلك عن طلب الشرف والجاه والمنزلة وكذلك إذا وجد أثر ذلك وجد حلاوة الإيمان فإن هذه الحلاوة تشغل صاحبها عن طلب الشرف والجاه والمنزلة بل إن بعض الصالحين كان يتلذذ بمناجاته لله عز وجل وكان يختلي بنفسه ويعبد الله عز وجل فلما اطلع الناس على عبادته قال لم يبقى بعد اليوم راحة وسأل الله عز وجل أن يقبضه لأنه يجد أن الراحة التي كان يجدها مما بينه وبين الله اطلع الناس عليها فهذا مما يكون في القلوب من المحبة والإنشراح بطاعة الله عز وجل وكذلك يقول الآخر إني لأعمل العمل أتمنى لو لم تطلع عليه الملائكة حتى الملائكة يتمنى هؤلاء أنهم لا يطلعون على أعماله لما يجدون من لذة مراقبة الله عز وجل وأن أحدهم يتمنى أن لا يطلع على عمله إلا الله عز وجل قال قال تعالى ولباس التقوى ذلك خير ولباس التقوى ذلك خير اختلف في لباس التقوى عند المفسرين فقيل هو العمل الصالح وقيل هو خشية الله وقيل ما يعده الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة وقيل هو ستر الله على عباده المؤمنين في الدنيا والمقصود أن كل ما يدخل في هذا المعنى من هذه الأفراد هو من لباس التقوى فلباس التقوى ستر في الدنيا وطمأنينة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 نعم قال من كان يريد العزة قال الله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا العزة هي لله عز وجل وللمؤمنين ومن طلب العز لغير هذا الطريق لعز الله عز وجل فهو ذليل ولهذا لا عز إلا بما أعز الله عز وجل لا عز حقيقي إلا بمن أعزه الله ولا يمكن أن تطلب العزة إلا بطريقها وهي طاعة الله عز وجل والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين وكل من الحرف عن الدين فهو ذليل فمن أراد العز في الدنيا والآخرة فعليه بطاعة الله قال في بعض الآثار يقول الله عز وجل أنا العزيز فمن أراد العزة فليطيع العزيز ومن أراد عز الدنيا والآخرة وشرفه ما فعله بالتقوى نعم الله عز وجل هو العزيز ومن أراد العزة أطاع الله عز وجل فإذا أطاع الله اعزه الله وليس في المعصية إلا الذل فكل من عصى الله عز وجل اذله الله ومن أطاع الله اعزه الله وليس هناك عز في الدنيا والآخرة إلا بإرادة الله عز وجل فالله عز وجل هو الذي يكتب العز لمن أطاعه ويكتب الذل والصغار والهوان في الدنيا والآخرة على من عصى وكان حجاج بن ارطى يقول قتلني حب الشرف فقال له سوار لو اتقيت الله لو اتقيت الله وبهذا في هذا المعنى يقول القائل شعرا ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسغف وليس على عبد تقي نقيصة إذا حقق التقوى وإن حاته حجم قال وكان الحجاج بن أرطأ يقول قتلني حب الشرف فقال له سوار لو اتقيت الله شرفت يشير إلى, إلى قول الحجاج بن أرطأ قتلني حب الشرف أي طلب حب الشرف والسعي إليه وفيه هلاك العبد فقال له سوار لو اتقيت الله شرفته وذلك فيه بيان أن طريق الشرف هو تقوى الله فمن اتقى الله عز وجل شرف في الدنيا والآخرة وطلب الشرف إذا كان بالدنيا فقد ينان به العبد شرفا في الدنيا لكنه لا يمكن أن يحقق شرف الآخرة وأما إذا اتقى الله عز وجل فإنه ينال الشرفين شرف الدنيا والآخرة قال وفي هذا المعنى يقول القائل شعرا ألا إنما التقوى هي العز والكرم وحبك للدنيا هو الذل والسقم تقوى هي العز والكرم تقوى الله عز وجل هي العز وهي أسباب إكرام الخلق للعبد وحبك للدنيا هو الذل والسقم حب الدنيا والخلود اليها هو سبب للذل والأسقام وما يصيب الانسان من البلاء قال وليس على عبد تقي نقيصه اذا حقق التقوى وإن حاك او حجب يشير الى ان العبد ليس عليه نقيصه اذا ما اتقى الله الزوجة اذا ما اتقى الله ليس عليه نقيص وإن حاك أي استغل حائكا أو حجم أو حجانا لأن هذه الأعمال وضيعة عند الناس عند أهل الدنيا لكن إذا تحقق للعبد التقوى فإنه لن يضره هذه المهن وإن كانت هي وضيعة كما أنه إذا لم يتق الله عز وجل فلن ينفعه ولو كان أميرا أو صاحب جاه عند الناس فإنه لا ينفعه ذلك لأن العبره بتقوى الله عز وجل وقال صالح الباشي الطاعة إمرة والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء ألا ترى هيبته في صدورهم إن قال قبلوا وإن أمر اطاعوا ثم يقول يحق, ثم يقول يحق لمن أحسن خدمتك ومن أنت عليه بمحبتك أن أن تزدل له الجبابرة حتى يهابوه لهيبته في صدورهم من هيبتك في قلبه وكل الخير من عندك بأوليائك وقال بعض الصلف الصالح من أسعد بالطاعة من مطيع ألا وكل الخير في الطاعة ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة ثم ذكر قول صالح الباجي قال الطاعة إمره والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء الطاعة إمرأة لأنها فيها شرف وعز فهو كالامير والمطيع لله أمير مؤمر على الأمراء أمير مؤمر على الأمراء يعني فوق الأمراء لأن جاهه وشرفه ليس هو من جنس شرف هؤلاء والجنس وإنما هو من طريق آخر فللاماره شرف وعز وللدين شرف وعز وشرف العلماء فوق شرف الأمراء ولهذا أهل الطاعه هم أمراء على الامراء لأنهم اتقوا الله عز وجل ثم قال ألا ترى هيبته في صدورهم إذا, إذا قال أقبلوا وإن أمر أطاعوا أي أنه في أمره يطاع في أمره إن أمر أطاع أطاعوه وإنها عن شيء انتهوا عنه فهو كالأمير عليهم وأما هم فإنهم إذا امروا فإنه لا يطيعهم إلا فيما ما فيه طاعة لله عز وجل لكن العلماء لا يأمرون إلا بما فيه طاعة الله عز وجل ولهذا أقوالهم وأوامرهم معمول بها لأن فيها طاعة لله عز وجل والله عز وجل أمر بطاعتهم وأمر بالرجوع إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأما الأمراء فإنهم قد يأمرون بما فيه طاعة وقد يأمرون بما فيه معصية فلا يطاعون إلا في المعروف فيما فيه طاعة الله عز وجل والأمراء هؤلاء الذين ليس لهم علم أما أهل التقوى وأهل العلم الذين استقاموا على طاعة الله فهم الذين جمع الله لهم بين العلم وبين الإمارة كما حصل هذا بالخلفاء الراشدين ولمن تولى من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كمعاوية وكذلك من كان من التابعين كعمر بن عبد العزيز فهؤلاء جمع الله لهم بين شرف العلم والفضل والتقى وكذلك شرف الإمارة والمنزلة في الناس قابل بالنون من أكره قال بعض السلف الصالح من أسعد بالطاعة من مطيع من أسعد بالطاعة من مطيع ألا وكل الخير في الطاعة ألا وإن المطيع لله ملك في الدنيا والآخرة هذا بلا شك أن كل خير هو في طاعة الله والمطيع هو ملك في الدنيا والآخرة لأن الملك هو طاعة قوام الملك على الطاعة والعلماء يطاعون فكأنهم ملوك فكأنهم ملوك فهم ملوك في الدنيا لأنهم يأمرون فيأتمر الناس بأمره وينهون وينتهي الناس عما نهوا عنه وهم كذلك لهم شرف في الآخرة لأنهم يشفعون عند الله عز وجل وقال ذنون من أكرم وأعز ممن, ممن انقطع إلى من ملك الأشياء بيده دخل, دخل محمد بن سليمان أمير البصر على حماد بن سلمة وقد قعد بين يديه يسأله فقال له يا أبا سلمة ما لي كلما نظرت إليك قعدت فرقا منك قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء كل شيء وإن هرادة أن يكثر به الكنوز من كل خاف من كل شيء ثم قال وقال الذنون ومن اكرم واعز ممن انقطع الى من ملك الاشياء بيده يعني ليس هناك اكرم واعز ممن انقطع الى من ملك من من ملك الاشياء بيده وهو الله عز وجل كما قال الله عز وجل بيده الملك ثم ذكر هذا الخبر قال دخل محمد بن سليمان امير البصره على حماد بن سلمى وقعد بين يديه يسأله فقال له يا أبا سلم ما لي كلما نظرت اليك ارتعدت فرقا منك يعني خوفا منك قال لأن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء وإن أراد أن يكنز به الكنوز خاف من كل شيء هكذا فسر حماد بن سلم خوف الأمراء من العلماء أن العالم إذا أراد بعلمه وجه الله خافه كل شيء حتى الأمراء وإذا أراد به الكنوز كنوز الدنيا خاف من كل شيء وهذا مثل علماء السوء لأنه يخشى من كل شيء ويداهن الناس ويطلب صرف وجوه الناس ولا يصدع بالحق لأنه يخشى من سطوة الناس ولهذا هو في ذل يخشى من أن يتكلم فيه متكلم وهذا دليل على ضعف اليقين لأن الإنسان إن كان على يقين من دينه هو على يقين في العلم وعلى يقين بوعد الله وبوعيده فإنه لا يبالي بالناس لكن عندما ينقص علمه فهو يخشى أن يتكلم ولهذا بعض الناس الذين لم يبنوا علمهم على يقين هو يخشى من الناس فإذا قيل له سيرد عليك أو يتكلم فيه أو تناظر فإنه يخشى ويتراجع وكثير من الناس لا يتكلم أصلاً لأنه يخشى من إجابة الناس عليه ومن ردهم عليه وبعض الناس إذا تكلم في المجلس يلتفت فينظر هل يوافق أو يخالف لأنه ليس على يقين أما إذا كان العالم على يقين من دينه فهو لا يبالي بكلام الناس بل يعجب أن إنكار الناس لكلامه هذا من الجهل الذي في الناس لأنه على يقين من علمه وهذا لا يكون إلا أن يكون مبنى العلم ومرجعه إلى الدليل والوحي هذا الذي يحصل به اليقين فإذا كان على يقين في علمه وهو يقين و... بوعد الله ووعيده وأن الله عز وجل ينصر دينا وأن صاحب الدين وصاحب السن منصور فهو لا يبالي بالناس ولهذا يخاف منه كل شيء وأما إذا كان يخاف كان ليس على هذه المرتبة فإنه يخاف الناس ويخشاهم ويمنعه هذا من أن يصدع بالحق نعم. ومن هذا قول بعضهم على قدر هيبتك لله يخافك الخلق وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق وعلى قدر استغالك بالله تشتغل الخلق بأشغالك نعم هذا في بيان ثواب العبد عند الله عز وجل على قدر هيبتك لله يخافك الخلق الجزاء من جنس العمل إذا هاب الله وهاب أمر الله عز وجل هابه الخلق وخافه الخلق وعلى قدر محبتك لله يحبك الخلق على قدر محبة العبد لله عز وجل يحبه الخلق وعلى قدر اشتغاله بالله تشتغل الخلق بأشغاله إذا عمل عملا قلدوه فيه فكان قدوه للناس في الخير وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي يوما وراء وراء وراء وراءه قوم من كبار المهاجرين فالتفت فراهم فحروا على ركبهم هيبه له فبكى عمر وقال اللهم إنك تعلم اني أخوف لك منهم فاغفر لي نعم وهذا ما حصل لعمر رضي الله عنه وكان مهيبا له مكانه منزلة في الناس قال وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوميا يوما يمشي وراءه قوم من كبار المهاجرين ليسوا من الاعراب بل من كبار المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فالتفت فرآهم فخروا على ركبهم هيبه له لأنه خاف الله فخاف الخلق منه وكانت له مكانه منزلة وقصته مع النساء بحضور النبي صلى الله عليه وسلم لما دخلنا سكتنا وذلك من هيبة عمر رضي الله عنه حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي مجلس النبي صلى الله عليه وسلم قال فرآهم فخروا على ركبهم هيبة الله فبكى عمر وقال اللهم إنك تعلم اني أخوف لك منهم فاغفر لي واستغفر من هذا خشية أن يكون هذا من مما قد يظن من القسوة ولكنه هو أخوف لله عز وجل من هؤلاء وهذا مما يدل على أنه لم يطلب خوفهم، وإنما هو أخوف لله عز وجل من هؤلاء ولا ليس له نظر إلى حاله وإنما نظره لله عز وجل نعم وكان العمري الزاهد قد خرج إلى الكوفة إلى الرشيد ليعظه وينهاه فوقع الرعب في عسكر الرشيد لما لما سمعوا ب... لما سمعوا بنزوله حتى لو نزل بهم عدو مئة ألف نفس لما زاد لما زادوا على ذلك نعم هذا من صور هيبة العلماء وهو أن هذا العالم الساهد لما أراد أن يأتي للرشيد ليعظه ها وقع الرعب في عسكر الرشيد لما سمعوا بقدوم ذلك العالم قال حتى لو نزل بهم عدو مئة ألف, مئة ألف نفس لما ازدادوا على ذلك الخوف الذي حصل لهم من هذا العالم وهذا لهيبة العلماء في نفوس الناس ولهذا يقول الناس السلطان على قسمين سلطان إمارة وسلطان علم فسلطان الإمارة يخافه الناس وسلطان العلم أيضا يهابه الناس لأن العالم له سلطان على الخلق بما عنده من العلم وكان الحسن لا يستطيع أحد أن يسأله هيبة له وكان خواص أصحابه يجتمعون ويطلب بعضهم من بعض أن يسألوه عن المسألة فإذا حضروا مجلسه لم يجسروا على سؤاله حتى ربما مكثوا على ذلك سنة كاملة هيبة له نعم هذا أيضا حال الحسن البصري وحال أصحابه انهم كانوا يهابون وكان بعضهم يريد أن يسأل يريدون السؤال فيطلبوا من أحدهم أن يسأل ثم تمكث السنة وهم لم يسألوا وهذا ذكر عن كثير من السلف أن أصحابهم كانوا يهابون سؤالهم و. يمنعهم من هذا الهيبه التي جعل الله عز وجل في قلوبهم لهذا العالم وكذلك كان مالك ابن كان مالك ابن انس يهاب أن يسال حتى قال فيه القائل شعرا يدع الجواب ولا يراجع ولا يراجع هيبه والسائلون نوافس الأبطان نور الوقار وعز وعز سلطان الثقات فهو المهيب وليس ذا سلطان قال وكان مالك بن أنس يهاب أن يسأل أيضا لمكانته عند الناس ومن هذا قول القائد يدع الجواب ولا يراجع هيبة والسائلون نواكس الاذقان يعني يدع الجواب في المساله فلا يجيب ولا يراجع هيبة لا يسأل لما لم تجد قال والسائلون نواكس الاذقان يعني أن رؤوسهم منكسة أمامه ولا يرفعون أبصارهم فيه قال نور الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس ذا سلطان. أي أن هذا الذي جعله بهذه المنزلة هو نور الوقار وعز سلطان التقى كما تقدم أن التقى والعلم له سلطان فهو المهيب يعني فهو المهيب الهيب العظيم وليس ذا سلطان. وهذا دليل على أن هذه الهيبة أعظم من هيبة السلطان وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يزع بالقرآن ما لا يزع بالسلطان فيكون للعلماء هيبة ومكانه لا تكون للسلطان وكان يزيد العقيل يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد عليه ومن عمل ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه. نعم وقال وكان يزيد الأقيل يقول من أراد بعلمه وجه الله تعالى أقبل الله عليه بوجهه وأقبل بقلوب العباد إليه. من أراد بعلمه وجه الله أقبل الله عليه بوجهه. وهذا من على القاعدة المعروفة في الشاء أن الجزاء من جنس العمل. ثم اقبل بقلوب العباد اليه إن الله عز وجل يصرف قلوب العباد الى هذا العبد ومن عمل لغير الله صرف الله وجهه عنه وصرف قلوب العباد عنه وهذا كما جاء في الحديث من التمس رضا الله انسخت الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس سخط الله التمس سخط الله لرضى الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس قال محمد بن واسع إذا أقبل العبد بقلبه على الله أقبل الله عليه بقلوب المؤمنين نعم هذا واضح نعم وقال أبو يزيد البسطامي ضلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رزعة لي فيها وصرت إلى رب وحدي وناديته بالاستعانة إلهي أدعوك دعاء من لم يبقى له غيره فلما عرف صدق الدعاء من قلبي والياس من نفسي كان اول ما ورد علي من اجابه هذا الدعاء ان انساني نفسي بالكليه ونصب الخلائق بين يدي مع عراضهم عني هذا القول عن ابي يزيد البستاني وهو من الذين لهم اقوال في الزهد لكن له انحراف في باب الاعتقاد وهو من اصحاب وحده الوجود وله اقوال عظيمه في عقيدة وحدة الوجود وأقوال شنيعة ولكن له أقوال في الزهد وفي بعض الأنواع من العبادة والعلم والرقائق يستأنشوا بها بعض أهل العلم وينقلون عنه والعبرة بالمنقول ليس بالمتكلم قال طلقت الدنيا ثلاثا بتاتا لا رجعه لي فيها هذا أيضا الكلام محل نظر لأن الدنيا لم يؤمر الإنسان بأن يتركها كترك الزوج لزوجته المطلقة بتاتا لا ينظر إليها وإنما يأخذ منها ما يبلغه رضا الله عز وجل والدار الآخرة فهذا أيضا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ولا من هدي أصحابه والقول بأن فلان طلق الدنيا هذا أيضا غير صحيح لأنه لا غنى لمخلوق يعيش في هذه الدنيا عن الدنيا كيف يأكل ويشرب فإذا كان قد ترك الأكل والشرب، فإنه يموت وإذا ترك النساء خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك إذا ترك النوم فهذا فيه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في قصة الثلاثة الذين جاءوا لبيوت النبي صلى الله عليه وسلم فالشاهد أنه لا غنى لمخلوق عن الدنيا لكن العلماء يأخذون منها ما يبلغه الى طاعه الله عز وجل ولا يتوسعون فيها قال طلقت الدنيا ثلاثاً بتاتاً لا رجعت لي فيها وصرت إلى ربي وحدي يعني مفرد عن الدنيا وهذا لا يكون إلا عند الموت عندما يموت الإنسان ويأتي ربه عز وجل ليس له مال ولا ولد ولا أهل قال و ناديته بالاستعانه الهي ادعوك دعاء من لم يبق له غيرك فلما عرف صدق الدعاء من قلبي و من نفسي كان اول ما ورد علي من اجابه هذا الدعاء ان انساني نفسي بالكليه وهذا هذا ايضا خطا فالانسان ما امر بان ينسى نفسه و انما امر بان يتعهد نفسه بالطاعه قد افلح من زكاها ولهذا ما عرضت أقوال هؤلاء على النصوص إلا تبين خطأ هؤلاء فالإنسان أمر بأن يتعهد نفسه وكذلك حظ النفس من الدنيا نبه العلماء على أنه لا بد للعاقل أن تكون له مع أن تكون له ساعة يخلو مع نفسه ومع أهله يقضيها فيما أباح الله عز وجل لتكون هذه الساعة عونا له على الساعات الأخرى قول بأنه أنسان نفسي من نفسي نفسه هلك ولكن العاقل يتعهد نفسه بالطاعه ويجم النفس بما اباح الله عز وجل حتى تتقوى على طاعه الله عز وجل قال ونصب الخلائق بين يديه مع اعراضهم عن مع اعراضي عنه اي انه فأن الخلائق بين يديه كانوا في خدمته وفي طاعته مع اعراضه عنه هذا فيه تذكير للنفس والانسان لا يدري قد تكون هذه فتنه ان الناس يقبلوا على الرجل ليس هذا دليل على ان الله انصبهم بين يديه بل قد يكون من حال والعياذ بالله المنافقين الذين قال الله عز وجل فيهم وان يقولوا تسمع لقوله والذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا تقوم الساعه حتى يقال للرجل ما اظرفه وما حققه وليس في قلبه مثقال ذره من الايمان وكذلك في الرجل الذي اول في الثلاثه الذين اول من تسعر بهم النار يقال فيهم ان هذا عالم وهذا جواد وهذا شجاع فالعاقل لا يغتر بمدح الناس وبثناءهم وعندما يكون عندما يظن الظان ان هذا من امر الله له فهذا من زياده في الغرور الانسان لا يغتر بل قد يكون هذا من استدراج الله عز وجل لبعض هؤلاء وكان يزار من البلدان فلما رأى الزحام الناس عليه قال وليتني سرت شيئا من غير شيء أعد اصبحت للكل مولا لأنني لك عبد وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد لكن كثمان حالي أحق بي وأشد قال وكان يزار من البلدان كان له رئاسة في قومه وفي من هو على طريقته وليس هذا بعجيب فكثير من المخالفين لهم ذلك ثم قال وليتني صرت شيئا من غير شيء اعد هنا كأنه يتمنى أنه لم يكن شيئا وهذا كثير في كلام هؤلاء أنهم يتمنوا أنهم لم يكونوا شيئا قال أصبحت للكل مولى هذا فيه تذكية الانسان لا يدري لأنني لك عبد وأيضاً الإنسان لا يزكي نفسه بالعبودية التي تتضمن أن يكون الناس كلهم قد والوه على هذا وهذا كما قيل في الإيمان فأصل الإيمان المؤمن لا يشك في أصل إيمانه لكنه لا يزكي نفسه بالإيمان الكامل التي يتضمن محبة الخلق له قال وفي الفؤاد أمور ما تستطاع تعد يعني يخبر عما في نفسه من الأمور العظيمة من تعظيم الله عز وجل ومن نعم الله قال لكن كتمان حالي أحق بي وأشد أي أن يكتم حاله عن الناس وهؤلاء بعضهم يقول أن له أحوال لم يطلع عليها الناس بل إن بعضهم يقول أن أحوال هؤلاء لم يطلع عليها الأنبياء ولم يبلغوا هذه الدرجة والمقصود هو الاعتدال في هذا وما ينكله العلماء عن هؤلاء إنما يستأنس به فيما أرادوا من الخير والتوجيه إليه وإن كان الاولى هو خلو الكتب من, من, من مثل كلام هؤلاء الذين عرفوا بالانحراف والاكتفاء والاستغناء بكلام السلف الذي هو انفع للناس كما تلاحظون في الاثار المتقدمه عن السلف هي من انفع ما يكون للناس نعم. كتب وهب ابن م... منبه الى مفعول اما بعد فانك اصبت بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلا تطلب بباطن, بباطن علمك عند الله منزله وزلفة، واعلم ان إحدى المنزلتين تمنع من الأخرى. نعم، ما أعظم الفرق بين هذا الأثر وبين السلف؟ يعني انظروا إلى كلام السلف. قال وهب بن أبض إلى مكحول. أما بعد فإنك أصبت بظاهر علمك عند الناس شرفاً ومنزلة. هنا لاحظ أن هذا العالم وهب بن أبض يقول لي مكحول وهو من العلماء. اصبت بظاهر علمك وهنا قال بظاهر العلم لأن الذي يظهر على الإنسان هو العلم الظاهر وأما الباطن فلا يقطع به بظاهر علمك عند الناس شرفا ومنزلا وهذا دليل على أن العلماء لا يغترون بهذا عند الناس شرفا ومنزلا وما قال أن هؤلاء انصبهم الله له وإنما ذكر أن هذا بظاهر العلم وأما الباطن فأمره إلى الله قال فاطلب بباطن علمك يعني الذي في القلب عند الله منزلة وزلفة هذا العلم الظاهر نلتبه الشرف لكن اطلب بباطن علمك عند الله منزلة وزلفة واعلم ان احدى المنزلتين تمنع من الاخرى انه اذا طلبت بباطن علمك الزلفة عند الله فهي تمنع ان تنظر الى هذه المنزلة التي عند الناس وإذا نظرت إلى منزلتك عند الناس منعت من الأخرى فهذا من أنفع ما يكون في بيان وعظ الناس وفي بيان عدم الارتكار بجاه بالجاه عند الناس والشرف ومعنى هذا أن العالم الظاهر من تعلم السلاع والأحكام أن وال... العلم ومعنى هذا أن العلم الظاهر من تعلم الشراع والأحكام والفتاوى والقصص والوعظ ونحو ذلك مما يظهر للناس يحصل به صاحبه عندهم منزلة وشرط والعلم الباطن المودع في القلوب من معرفة الله وخشيته ومحبته ومراقبته والأنس به والشوق إلى لقائه والتوكل عليه والرضا بقضائه والإعراض عن عرض الدنيا الثاني. والإقبال على جوهر الآخرة الباقي كل هذا ينجب لصاحبه عند الله منزلة وزلفا وإحدى المنزلتين تمنع من الأخرى نعم هنا فسر المصنف رحمه الله العلم الظاهر بعلم الشرع وبما يظهر على العالم من العلم ونشر العلم والقصص ووعظ الناس فهذا يحصل به شرف وجاء ومنثلة وأما العلم الباطن هو ما يكون في القلوب من تقوى الله ومن خسية الله ومن محبته وقد يقال ايضا في العلم الظاهر هو ما يظهر على الإنسان من الخير والباطن هو ما يكون في القلب من الإخلاص وتقوى الله عز وجل لأن ايضا المنزل والزلفة عند الله تنال بالعلم الظاهر لكن متى إذا كان في القلب إخلاص ومحبة وإرادة حسنة فالذي يظهر والله أعلم أن يقال أن العلم الظاهر هو ما يظهر على الإنسان والعلم الباطن هو ما يعلم الله عز وجل منه أنه أراد به وجه الله من هذه الأمور الظاهرة هو الباطلة لأنه يلاحظ أن الزلفة عند الله ايضا مما تنال به هذه المنزلة العلم الظاهر من تعليم الناس ومن وعظهم ومن نصحهم مع ما في القلب من الأخلاص وليس هو عمل القلوب فقط المقرب لله بل عمل القلوب وعمل الجوارح لكن إذا أريد العمل الظاهر لا يراد به وجه الله فهذا الذي ينال به الشرف والجاه كما يقال في القارئ القرآن وقد قيل لكنه عند الله يقال إنما تعلمت ليقال عالم فهذا الذي يظهر والله اعلم فمن وقف مع منزلته عند الخلق واشتغل بما حصل له عندهم بعلم الظاهر من شرف الدنيا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 قدم هذا على طاعة الله عز وجل فإن هذا هو الخاسر الذي خسر الدنيا والآخرة ومن طلب ما عند الله عز وجل فإنه لا يبالي بالناس لهذا من الفتن العظيمة التي قد تكون للعلماء أن الناس يطلبون منهم الفتوى بما يريدون فإذا تنازل العالم لهم وأرضاهم حتى لا ينصرف عنه وأن لا يهجروا دروسه وعلمه فعند هذا يحصل له هذا الأمر العظيم وهو أن يرضيهم بسخط الله عز وجل وأما إذا انقطع لله فهو لا يبالي بهم لا يبالي بهم إنما يرضي الله عز وجل فإن أطاعوه فهذا من فضل الله وإن خالفوه فإنه لا يضره مخالفه هؤلاء إن كان يريد بعمله وجه الله ولهذا الداعية إلى الخير يدعو إلى الله عز وجل وهو على كل حال ان كان مخلصا في دعوته وعلى السنه في منهجه فهو مثاب على كل حال سواء استجاب الناس له ام لم يستجب ولكن ان استجاب الناس له من غير اخلاص فانه هذا لا ينفعه عند الله فإذا الشيء الموثق والحبل المتين هو أن يكون الإنسان على منهج صحيح في دعوته وعلى اخلاص في عمله وأما الناس استجابوا أم لم يستجيبوا هذا لن يضره وأما النظر إلى استجابة الناس والتفريط في بعض هذه الأصول فإن هذا سبب للهلاك فليست العبرة باستجابه الناس النبي صلى الله عليه وسلم استجاب له أناس وخالفه اخرون فما ضره خلاف المخالفين ولهذا ينبغي أن يعرف أن عدم استجابة بعض الخلق لا يعني فشل الدعوة كما يقول بعض الآن من ينظر للدعوة ويعد النجاح بكثره الاتباع لا الشيطان اتباعه كثير واهل النار اكثر من اهل الجنه بكثير واهل الجنه في اهل النار كالشعره البيضاء في الثور الاسود فاتباع الشيطان اكثر من اتباع الانبياء فليست العبره بكثره الناس واحد واهل العلم هم اقل الناس وأهل الفقه في... واهل الفقه من العلماء هم قله قليله ولهذا لا يعتني بالعالم في كثير من الأوقات إلا قلة قليلة من العلماء والفقهاء حتى إذا شاع علمه وعمت إمامته في الناس لا شك أن الناس يقبلون عليه لكن قبل ذلك لا يعرف منزلة العالم إلا كبار العلماء وهم الذين يقال فيهم السماسرة من العلماء ولهذا اول من أذن لابن تيمية بالفتوى أحد شيوخه وكان يفخر بهذا أنه أول من أذن لابن تيمية بالفتر والكلام أحد شيخه وكان يفخر بهذا أن تنبه لنبوغه ولعلمه قبل غيره وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعة جوابه فقال له يوما فقال له يوما وقد سأله عن مسألة فأجاب وعصاب اخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك فكان الجنيد فكان الجنيد لا فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمه نعم قال وكان السري السقطي يعجب مما يرى من علم الجنيد وحسن خطابه وسرعه جوابه يعني يتعجب من سرعه جوابه ومن فصاحته وبيانه فقال له يوما وقد سأله عن مساله فأجاب واصى اخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك وهذا هذا ايضا مما ينبه على بعض المسائل العظيمه التي تخفى على كثير من الناس يعني بعض الناس قد يعطى الجاه والشرف وبعضهم قد يعطى الذكاء والفطنه وبعضهم قد يعطى الفصاحه والبيان فالعاقل لا يغتر بهذا قال اخشى أن يكون حظك من الدنيا لسانك فكان الجنيد لا يزال يبكي من هذه الكلمه لانه يخشى أن تكون فتنه وهذا بخلاف ما عليها الناس اليوم الذين لا يتنبهون الى هذا اذا رزق نعمه فظن ان هذا دليل على توفيق الله له حتى ان اهل الدنيا بدنياهم وبما هم فيه من الترف يظن بعضهم ان هذا دليل على محبه الله له وكذلك قد يفرح العالم بعلمه ويفرح الفصيح بفصاحته ويفرح المتبوع بكثره الاتباع وهم لا يتنبهون الى ان هذا قد يكون فتنه لهم نعم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 خاشية ان يقطعه الخلق عن الحق جل وتل قال الله تعالى ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن غدا اي في قلوب عباده ثم ذكر ان العبد هو ان العالم اذا اشتغل بتربيه منزلته عند الله بالعلم الباطن وبما يقربه الى الله عز وجل وصل الى الله والوصول الى الله هو ان يبلغ المنزله التي يرضى بها عنه الله عز وجل وقد اشتغل كثير من العباد في في تحرير هذا المطلب العظيم واشتغل كثير من العلماء في هذا الأمر وكان بعضهم يقول سلكت الطرق كلها فلم توصلني فوفقت الى الانكسار والذل فبلغت وكان الآخر يقول وقد رأى يوما صبيا يقرع الباب ويقول يا أمي افتحي لي فإن طردي من يؤويني فقال ذلك العالم الآن وجدت قلبي لأنه لاحظ في هذا أن الصبي هذا عندما ينادي أمه يتضرع إليها أن هذا حري بأن تفتح له. فتعظ بهذا الموقف في أن الذي يقرب إلى الله عز وجل هو الإلحاح على الله عز وجل والافتقار إليه فقال وجدت قلبي يعني وجدت الطريق الذي يبلغ به القلب الله عز وجل فإذا طلب هذا الأمر أوصله إلى الله عز وجل ثم يجعل الله عز وجل له المحبة في الدنيا والمنزلة عند الناس وإن كان هو لا يريدها لكنه إذا أراد الله عز وجل حصل له ما أراد من الخير وحصل له هذا الشرف تبعا وإن كان هو لا يريده ثم استدل بهذا بقول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود أي في قلوب عباده أي سيجعل الله عز وجل لهم الود في قلوب عباده والود هو درجة في المحبة أي أن المؤمنين الذين استقاموا على طاعة الله عز وجل والأعمال الصالحة سيجعل لهم الرحمن ودى في قلوب عباده المتقين نعم. وفي حديث إن الله إذا أحبى عبدًا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض والحديث معروف وهو مخرج بالصحيح ثم ذكر ايضا هذا الحديث مما يدل على ان ما يحصل للمؤمنين من المحبه عند المؤمنين هو بامر الله عز وجل كما جاء في الحديث في الصحيح ان الله اذا احب عبدا نادى يا جبريل اني احب فلانا ينادي الله عز وجل جبريل يقول اني احب فلانا فيحبه جبريل ثم يحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض وفي بعض الروايات ثم ينادي مناد في أهل الأرض إن الله يحبه لا ننفى فهذا الحديث فيه موعظه عظيمة في أنه لا يمكن أن ينال ما عند الناس من المحبة إلا بمحبة الله عز وجل العبد ولهذا من طلب هذه المنزلة بغير محبة الله عز وجل وبغير طاعة الله فإنه لا تحصل له فعلى العبد أن يراقب الله فإذا أحب الله سيأتيهم الأمر من الله أن أحب فلان وأما إن لم يحقق هذا فلا ينفعه أن يتجلف للناس وان يتقرب إليه فالامر بيد الله عز وجل ما من خير إلا وهو بيد الله وإن كان العاقل يعلم أن هذا لا ينفعه عند الله عز وجل لكن هذا كما تقدم أنه سيحصل تبعا لطاعته لله عز وجل بل كره كثير من المؤمنين وكثير من الصالحين انصراف الناس إليه وما زالوا يشكون من هذا لأنهم, لأنهم يخشون أن يؤثر على دينهم وعلى قلوبهم وإن كان هذا من السنن الكونية والشرعيه التي جعلها الله عز وجل لكل من أطاع الله أن يجعل له المحبة والقبول في الناس وبكل حال فطلب شرف الآخرة يحصل معه شرف الدنيا وإن لم يرده صاحبه ولم يطلبه وطلب شرف الدنيا يمنع شرف الآخرة ولا يلتمع معه والسعيد من آثر الباقي على الفاني كما في حديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثر ما يفنى على فآثر ما يبقى على ما يفنى خرجه الامام أحمد وغيره ثم ذكر أنه على كل حال فإن طلب شرف الآخرة يحصل به شرف الدنيا وليس العكس بصحيح ليس من طلب شرف الدنيا حصل له شرف الآخرة الشرف الذي يحصل به النوعين هو طاعة الله عز وجل يحصل بها شرف الآخرة شرف الدنيا وأما شرف الدنيا فليس هو مؤثر في شرف الآخرة بل كثير من أهل الشرف في الدنيا هم أهل العذاب والهوان يوم القيامة وهذا كما جاء في الحديث من حديث أبي موسى الاشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب دنياه أضر بآخرته ومن أحب آخرته أضر بدنياه فآثروا ما يبقى على ما يفنى المقصود بالمحبة هنا هي المحبة التي تتسبب في الضرر في أعمال الآخرة وليس المقصود بالمحبة الطبيعية فإن الناس حب لهم الأموال والنساء والأولاد من الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حب لي من دنياكم الطيب والنساء هذا مما حب بلي اشرف الخلق من الدنيا لكن هذه المحبة لم تقطع النبي صلى الله عليه وسلم عن المرتبة العظيمة التي هو عليها في عبادته لله عز وجل فكذلك المؤمن ان كان محبا لهذه الأشياء ولم يمنعه هذا الحب من طاعة الله عز وجل فإن هذه المحبة لا تضر لكن ان كانت مؤثرة في طاعة الله بأن آثر محبة الأولاد والزوجة والأموال على طاعة الله فهذه هي المحبة التي تورث الضرر بالآخرة قال وكذلك من أحب آخرته اضر بدنيا من أحب الآخرة أضر بدنيا ولهذا أقل الناس اموالا هم اهل الزهد وهذا ضرر في الدنيا وكذلك أهل الرغبة في الآخرة والانقطاع إليها ليس لهم جاه ولا شرف في الناس يعني يظهر إلا أن يكون ذلك بعد أن يكتب الله عز وجل لهم ذلك فيحصل لهم ضرر في الدنيا قال فآثروا ما يبقى على ما يفنى ما يبقى وهي الآخرة على ما يفنى وهي الدنيا كما قال الله عز وجل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى وقريب من هذا ما جاء في بعض الآثار عن بعض الحكماء قال اعمل للدنيا واعمل للآخرة ولا تضر بالدنيا للآخرة ولا بالآخرة للدنيا فإن كان ولا بد فأضر بالدنيا ولا تضر بالآخرة فهذا فيه بيان أن الإنسان ليس له أن يضر بدنيا ولا بآخرة وإن كان ولا بد فليكن الضرر على الدنيا لا على الآخرة وما أحسن ما قال أبو الفتح البستي أمران مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطة وتلاقي طلب طلب مع الرياسه والعلا فدع الذي يفنى لما هو باقي تم كلام على ساح الحديث والحمد لله على كل حال وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه اجمعين ثم قال وما احسن ما قال ابو الفتح البستي شعرا قال امراني مفترقان لست تراهما يتشوقان لخلطه وتلاقي يقول هذان الأمران مفترقان لست تراهما يتشوقان كأن لهما إرادة يشتاق أحدهما إلى الآخر لست تراهما يتشوقان لا يشتاق أحدهما لخلطة وتلاقي ليس لكل واحد منهما تشوق للخلطة والتلاقي طلب المعادي مع الرياسة والعلا فدع الذي يفنى لما هو باقي طلب المعاد هذا هو الأمر الأول وطلب الرئاسة هو الأمر الثاني فهذان الأمران مفترقان لا يمكن لرجل يطلب المعاد ويطلب الرئاسة في الدنيا فإما أن يطلب هذا أو يطلب هذا قال فدع الذي يفنى وهو الرئاسة لما هو باقي وهو المعاد وبهذا ننتهي من قراءة هذه الرسالة العظيمة لابن رجب رحمه الله في شرح هذا الحديث العظيم فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قرأنا وسمعنا وأن يرزقنا العلم، العمل بالعلم وأن يثبتنا على طاعته وأن يرزقنا الاستقامة على ذلك حتى نلقى الله عز وجل هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد بعض طلب طلب اختصار الرساله كلمه موجزة عن الرسالة. كلمة موجزة عن رساله, كلمة موجزة عن رسالة. <تصفيق> نعم هذه الرساله كما رايتم مدارها على شرح هذا الحديث العظيم الذي فيه التحذير من من الحرص على المال والحرص على الشرف وان هذين الامرين هما افسد للدين من افساد الذئب إذا ترك في غنم غاب رعاؤها وهذا الحديث متضمن لمثل عظيم فيه تقريب للصورة المعنوية في صورة حسية مشاهدة وهو إفساد الذئبين العظيمين اللذان أصابهما من الجوع وأصابهما من شدة الجوع ما أصابهما إذا دخل في غنم فإنهما يفسدان الإفساد العظيم فطلب الرئاسة وكذلك الحرص على المال فإنه مفسد الدين أعظم من افساد الذئبين ثم فصل المصنف رحمه الله في هذه الرسالة مبينا أنواع الحرص على المال وكذلك أنواع الشرف وما الذي يحذر من هذين الأمرين ثم يضمن كلامه في كل مسألة بالأدلة مستدلا لما يقرره بالأدلة من الكتاب والسنة بالآثار عن السلف وكذلك يذكر في بعض طيات كلامه بعض الأبيات وبعض ما أنشد الحكماء والعلماء في هذه المسائل وقد ينقل عن بعض المتصوفة على طريقتي رحمه الله يستأنس ببعض كلامهم في بعض المواطن من غير إقرار لطريقتهم التي حرفوا فيها عن الكتاب للسلم هذا السائل يقول كيف النساء عمر رضي الله عنه ولم يهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا ذكره النساء فقلنا له أنت أغلب وهذا لأن النساء كنا يهبن عمر رضي الله عنه لما يخشينا من سطوته وأما النبي صلى الله عليه وسلم فكنا يعظمن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لكنهن كنا على طمع من عفو النبي صلى الله عليه وسلم ومن رفقه ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عمر هو أحق أن يهاب وإن كان على رفق الوليم فإن النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالهيبة ولكن هذا تقدير النساء والنساء معروفات أنهن ضعيفات وفيهن ضعف فكنا يهبن عمر وهذه المهابة ليست كالمهابة التي في قلوبهن للنبي صلى الله عليه وسلم لأنها مهابة مشهوبة بخوف مما يتعلق بعقوبه الدنيا وأما النبي صلى الله عليه وسلم ففي قلوبهن من التعظيم له ما هو أعظم من تعظيمهن لعمر ومهابته رضي الله عنهم جميعا سائل يقول بعض الشباب يريد إكمال دراسته, دراسته العلم الشرعي بالدراسات العليا ويأتيه أمر في نفسه أنه يريد الجاه والدنيا فما توجيه هذه الدراسة إذا أريد بها وجه الله عز وجل فهي إن شاء الله على خير من أرادها فهو على خير وأما إذا أريد بها الجاه والشرف لا للعلم فهو على نيته وهذا كما يقال الآن في حضور الناس في المساجد قد يأتي من يقول إذا جئت للمسجد فقد يقال أني أريد الجاه والشرف ويقال طالب علم فإن ينبغي التنبه لهذا أن الشيطان قد يصرف الناس عن كثير من أعمال الخير يقال أنك ما أردت بها إلا الجاه والشرف أو المال فعليه أن ينظر إلى نيته وأن يراقب الله عز وجل في نيته فإن كان يريد بهذا الخير ويريد به طلب العلم فلا يضره هذا الأمر أي تلبيس الشيطان ولا شك أن الدراسات العليا يؤهل الطالب الآن للمتابعة وللبحث والإشراف عليه ولمناقشة الرسالة ومتابعة كتابته ما لا يحصل لغيره ولهذا الطريق الآن حقيقة في الانتفاع بالعلم والترسخ في العلم لا شك أن هذا النظام المستحدث الجديد أنه هو من الوسائل التي يستعان بها على زيادة العلم وعلى التفقه في دين الله عز وجل وليس هو الطريق الوحيد لكن الكثير من الطلبه قد لا يتهيأ له عالم يتفرغ له يشرف على كلامه ويتابع كتابته ويصحح له ثم تنقح كتابته كما يحصل لطلاب الدراسات العليا التي يلزم العلماء والأساتذة بقراءتها لأن هذا في النظام مأمورون به وهم يرون أنه من واجبه وهذا السائل يقول هل بد على طالب العلم أن يحفظ الموتون العلم علماً أن هذا الأمر يأخذ مني وقت كثير المقصود هو الفقه فإذا وجد الفهم مع الحفظ فهذا أفضل ما يكون وأما إذا كان الحفظ على حساب الفهم وأن يكون حافظاً ويفوته من الفقه والفهم فينبغي له أن يقدم الفهم والفقه لا. هذا يطبع كلمة جامعة في المجلس مع ناصحات طلاب العلم في, في استغلال الوقت نعم الذي ينبغي لطلاب العلم أن يحرصوا عليه دائما الحرص على الوقت بالانتفاع به في طلب العلم والعمل وأن يكون وقت طالب العلم مقسما بين العلم وبين العمل بطاعة الله عز وجل وأن ينتفع من كل الدروس التي تلقى وأن لا يؤجل طلب العلم بل ينتفع وهذه السنوات التي نحن فيها لا يدري الناس ما يستقبلون بعدها واسألوا من جرب فقد كان في الناس من العلماء الذين يدرسون ما ذهب هؤلاء العلماء فندم الناس بعد ذلك على أن لم يتفقوا عليهم والناس اليوم لا يشعرون بالشيء ما دام موجودا فيهم فإذا ذهب عرفوا قيمته ففي الأمة علماء قد يأتي على الناس زمن لا يجدونهم فعلى العاقل أن يستفيد من الوقت وأن ينتفع بمن درس خصوصا إذا وجد من أهل العلم خصوصا من علمائنا الكبار الذين شابت رؤوسهم في العلم والعمل ولهم مكان ومنزل في العلم فعلى, العلم فعلى طلاب العلم أن يحرصوا عليهم وعلى الاستفادة منهم قبل أن يذهب هؤلاء العلماء فلا يجدوا أمثالهم في الناس هذا السائل يقول الجزاء من جنس العمل هل هذا في جميع الأعمال أم في بعضها لأن هناك اعمالا لا يظهر فيها أن الجزاء من جنس العمل كمن قال سبحان الله وبحمده ورست, ورست له نخلة في الجنة جزائكم الله خير وحب. نعم الجزاء يتنوع ولكن من أصناف الجزاء أنه يكون من جنس العمل وقد يكون من غير جنسه مما هو أعظم فهذا في كثير من الجزاء يكون الجزاء من جنس العمل ولكن ليس كل جزاء يقال أنه من جنس العمل بل قد يكون الجزاء من غير جنسه لكن الجزاء عند الله هو أعظم من العمل هذه القاعدة المقررة في كل الجزاء أنه أفضل من العمل وما عند الله خير والحسنه بعشر أمثالها فالجزاء عند الله عز وجل أعظم من العمل ثم إن الجزاء قد يتنوع، فقد يكون من جنس العمل في كثير من المسائل وفي كثير من الأعمال وقد يكون أعظم من جنسه مثال ذلك من يعمل بعمل فيعطى ثواب عمل آخر أفضل مما عمل كالصلاة في قبا فإنها يعطى المصلي أجر عمره والعمرة ليست من جنس الصلاة لكنه يثاب على عمل هو أعظم في جنسه من العمل الذي أدى والحقيقة الثواب يتنوع ولعله لو جمع في هذا كتاب يتضمن تنوع الثواب في الدنيا والآخرة لاستوعب كتابا ضخما في تنوع الجزاء والثواب. سأل يقول حفظ القرآن مع تعلم العقيدة أيهما اولى أولى دائما نذكر أن هذه الأسئلة عندما يقال حفظ القرآن مع تعلم العقيدة ما الذي يقدم أن هذه الأسئلة مبناها على مظنة التعارض بين هذين الأمرين. فنحن دائما نقرر أنه لا تعارض بين حفظ القرآن وبين تعلم العقيدة لا تعارض بين العلم والعمل لا تعارض بين السمع والطعالي ولا الأمر والنزوم الجماعة لا تعارض بر الوالدين مع طلب العلم وهكذا كل أعمال البر. لكن هذا مرجعه إلى الفقه والفهم وأيضاً مرجعه إلى معرفة الإنسان بنفسه فكل إنسان أعرف بوقته وب شغله وفراغه فيختار من الأوقات المناسبة لشيء من العمل ما يناسبها ويختار أيضا أوقات أخرى لأعمال أخرى وهذا يرجعه إلى فقه الإنسان بنفسه أن يعرف الإنسان نفسه كثير من الناس مقلدة إذا راى الناس يفعلون شيئا فعل مثلا فعليه أن ينظر في وقته وفي فراغه وفي فهمه بعض الناس يكون استيعابه وحفظه في اول النهار أفضل من في اخره وبعض الناس يكون في آخر النهار وبعض الناس يكون في وقت دون وقت وهكذا على طالب العلم ان يعرف وقته ونفسه وأن يختار من العمل ما يناسبه وبهذا نختم الاجابه على هذه الاسئله وهذه الدروس فنسأل الله عز وجل توفيق الجميع هذا والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد